والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين إِلَّا عَلَى أَزْوَادِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ افْتَغَى 117. والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون 118. والذينهم على صلواتهم يحافظون الذين نَسُوا النَّصْرَ وَهُمْ فِي خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي سَنَامٍ ف غطُف في ق م دُ خَالَ قطُفعًَا قط فَ خلَ قُن إعَ غ ف خرة هناك غت و فتسلي ح tan tan allah ahsanul وَلَا خلص... قَلْهُ <تصفيق>